يرى بكرة حو وَكَانَ نَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ Oh. I'm Donaldson! Send... Okay um فما لكم you me cover the well then Look, ايمانهم لكي لا يكون عليك خواب ارتغيت <تصفيق> من All <laughs> فلا أنت بدل به، فلا أنت بدل بدل the سخين الله، اللهم لا ما Oh,